تقدم تقدم تقدم تقدم, تقدم, تقدم, تقدم أخيال سود الجبال ترم للفياث للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال تقدم أخيال سود الجبال لرمل الفياف للقيا لقد تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكبير وليس القتال فبالقاذفات أثير العدا وأدمي القلوب أبدا النذال وأن يرتدي نسفا وانت فيق وفجر فنعم الردوى فبالقاذفات أثير العدا وعدم القلوب أبدا النذار وهي ارتدي ناسفا وانتفير وفجر فنعم الرد والماء فأنت المؤمن لتحيى الحياة كمثل الهواء لذي الكائنات فأنت المؤمن لتحيى الحياة كمثل الهوائل ذي الكائنات كفيض الغمام لسقي النبات تقدم وحط حصون الطقال <تصفيق> رهج السنبك في المعمعات ألذ من العيش في طيب حال وصوت المدافع والطاهرات لنا ما حياة الذنوب الثقال لرهج السنبيك في المعمعات ألذ من العيش في طيب وصج وصوت المنافع والطائرات لنما حيات الذنوب الثقان وسن خالدا حين لقى الممات لقد عاش دهرا دروبا نزاد فقد قال ناذك طعم السباد جبن قعيد النساء والعياد وسل خالدا حين لقى الممال لقد عاش دهرا دروبا النزال فقد قال لاذك طعما سبال جبن قعيد النساء والعياد فأنت المؤمن لتحيا الحياة كمثل الهواء للكائنات. أنت المؤمن لتحيا الحياة كمثل الهواء لذلكائنات كفيض الغمام لسقي النبات تقدم وحط حصول الطقال تقدم أخيال سود الجبال ترم للفياث للقيا الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبيل وأنت الكبي وليس القتال تقدم أخياء لسود الجبال لرمل الفياف لقيار الرجال تقدم إلى الموت أنت الأبي وأنت الكمي وليس القتال